وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّوَّاسِ عَجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُوا الَّذِينَ لَا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَائِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ كما كشفنا عنه ضره مر وكأن لم يدعونا إلى ضر مسه